فَلَا تَكُفِي مِلَّةَ مَن يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَمُوَفِّيِهِمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ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 كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بِمَا কুম রুন্ন হুম ইহু বিনূন কবি إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار وما لكم من دون الله من اولياء وما لكم من دون الله من اولياء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 فلَو ل كََ مِنَْ القُرونِ مِنْ قَبَلِكُمْ قُلُ بَقةِ يَن هَوْونَ عَ الْ الفَسَادِ فِي الأأَررضِ إِللاا قَلِيلًَا مِنا أَنْ جَينَ مِنْهُم وَاتَّبَعََّذينَ غَلَمُ مَا أُْرِفُ فِيهِ وَكَانوا مُجرِْنين وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُفْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ